باتت وحيدة ساهرة تمر أمامها ذكريات السنين تحاول كتم أناتها وإخفاء عبراتها تناجي نفسها إنهم أبنائي، إنهم فلدة كبلي، ولكن ما قابلوا به جميلها كان أبشع وأدعى للأنين أن يسمع وللعبرات أن تنهض. هجعل صالي وعينها لم تهجئي إلا علها من وطن توجئي وَمَدَامِعَنْتَ هَمِي عَلَى أُجَانِيْهَا حَلْرَتُهُمْ وَفِي نَالَهِ بِالْضُلُوعِ تضاف إلى له بلا ضلوعٍ حوات تضاف إلى له بلا ضلوعٍ أم الله تهزّ أروقة الدجاج ويصيغ <يمتها> الزمان بمسمعي أم الله تهتز أروقة الدجاج ويصيق يمتها الزمال إلى سماعي لا من سقامو سيرة اجفالها وجفت في ليل التميلين المضجاعي لا من سقامو سيرة اجفالها وجفت في ليل التميلين المضجاعي وجفت في من الى لكن بانوها انكرو الاها ورموهم في واد العقوق المفزعين لكن بانوها انكرو الاها ورموهم في واد العقوق المفزعين لم يرحموا ضاف السنين ولم يعن في حقها قول الكريم المبدعي لم يرحم ضعف السنين ولم يعود في حقها قول الكريم المبدعي في حقها قول الكريم المبدعي ضمئت إلى ما روم فيهم فدعتهم فسقواها من كاس الجحود المتراعي ضمئت إلى ما فيهم فدعتهم فسقواها من كاس الجحود المتراعي ورمواها في دنيا الشقاء وحيدة في منزل كمدل ما فازت مسبيعي ورمواها في دنيا الشقاء وحيدة في منزل كمدى ما فازت مُشبِعِ في منزل كمدى ما فازت مُشبِعِ تقضين يا لي هابي فكر شارد و في حنقها لم تقلعي تقضين يا لي هابي شارد وبرصه في حلقها لم تقلعي عاشي حياتها على آلامها وبها لا تطب الناعيم الممتعين عاشي حياتها على آلامها وبها لا تطب الناعيم الممتعين ولها لا قطيب الناعي من شابت ذوائب راسيها بشبابهم يا ويحاهم هل هذا خاتمة السعي شابت ذوائب راسيها بشبابهم يا ويحاهم هل هذا خاتمة السعي سيرونا في أبنائهم قدموا لابائهم لو كان فيهم من يعي سيعون في ابنائهم ما قدموا لابائهم لو كان فيهم من يعي لابائهم لو كان فيهم من يعي البرردين الله يطلبه وما يستطلق المولى فغير مضيعي أيها المحروم بالرهما إن العقوق من السبائد بل لا يدخل الجنة عار ويحرم التوفيق بالدنيا وربما عكرت له العقوبة وربما ابتلي بأولاده الجزاء من جنس العمل إن قصص العقوق التي نسمعها لينفطر لها الفؤاد أساء وتذوب النفس لها حسرة يتخلص من أمه يرميها بجوار القمامه، وآخر يبخل على أمه بمئة ريال ثمن الخاتم أعجبها بل أخذ الخاتم من يدها ورماه على طاولة البائع وابنة تطرد والدتها من منزلها